نستمع إلى المقرر الذي قرأه علينا اخونا الشيخ أبو عبيدة أفق الله تعالى لرضاه الحج أشهر معلومات فمن سرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الساده التقوى واتقوني يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا اطقمتم عرفات فاذكروا الله عياد المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان من قبل له من ثم افضوا من حيث افاضا واسْتَغْفِرُوا الله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 وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بدغاء مرضات الله والله رؤوس بالعباد حسبك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك طيب قال المصنف قال الله تعالى الحج وشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب" قال قوله تعالى: الحج أشهر معلومات وفي اشهر الحج قولان احدهما انها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وعشر عشر من ذي الحجة قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن وابن سيرين وعطاء والشعبي وطاووس والنخعي وقتادة ومكحول والضحاك والسدي وأحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنه والثاني أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة وهو مروينا بن عمر أيضا وعطا وطاوس ومجاد والزور والربيع ومالك بن أنس رحمه الله قال ابن سيرين ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج طيب قال الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج الحج وأشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج قال ابن مسعود هو الإهلال بالحج والإحرام به يعني أن يلزم نفسه بالحج يعني بالدخول فيه وقال طاووس وعطاء هو أن يلبي وروي عن علي وابن عمر ومجاهد والشعبي في آخرين أنه إذا قلد بدنته فقد احرم وهذا محمول على أنه قلدها ناويا الحج ناويا ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما من أهل فيهن بحج قال المصنف ونص أحمد ونحمد في رواية الأسرم أن الإحرام بالنية قيل يكون محرما بغير تلبية قال نعم إذا عزم على الإحرام قال وهو قول وهذا قول مالك والشافيك من فرضوا فيهن الحج يعني ألزم نفسه بالنية نوى فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه ثلاث منفيات فلا رفث قال وفي الرفث ثلاثة أقوال أحدها أنه الجماع قاله أن عمر والحسن وعكرم ومجاد وقتاد في آخرين الرفث هو والثاني أنه الجماع وما دونه مقدمات يعني من التعريض به وهو مروي عن ابن عمر أيضا وابن عباس وعمر بن دينا في آخرين والثالث أنه له من الكلام قال أبو عبد الرحمن اليزيد وفي الفسوق ثلاثة أقوال فلا رفس ولا فسوق أحدها أنه السباب يعني السب المعروف قاله ابن عمر وابن عباس وإبراهيم في آخرين والثاني أنه التنابز بالألقاب مثل أن تقول لأخيك يا فاسق يا ظالم رواه الضحاك على ابن عباس والثالث أنه المعاصي قاله الحسن وعطاء وطاووس مجيد وقتاد في آخرين وقد لبت في الصيحين من حديث بحازم عن نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه واضح قوله تعالى ولا جدال في الحج قال الجدال المراء قال الجدال المراء قال وفي معنى الكلام قولان أحدوما أن معناه لا يمارين أحد أحدا فيخرجه المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق فيخرجه المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق بالحج وإلى هذا المعنى ذهب ابن عمر وابن عباس وطووس وعطاء وعكرمة والنخعي وقتاد والزهور والضحاة في أخرين في نهي, نهي وسائل فإن التماري يوصل إلى الغضب والغضب يوصل إلى الفسوق قال الثاني أن معنا لا شك في الحج ولا مراء، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه الذي كان يفعلنا بالجهر قال مجاهد كانوا يحجون في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر الحجة الأخيرة يعني من العامين في ذي الحجة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة في حجة الوداع وحجة الإسلام ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من قابل في ذي الحجة يعني وافق شهره فذلك حين قال إن الزمان قد استدار كهياتي يوم خلق الله بالسماوة الأرض وإلى هذا المعنى ذهب السجي عن الشارع والقاسم بن محمد قولوا تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى وقال ربنا وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى قال ابن عباس كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن نحن متوكلون قال فيسألون الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى يعني هذه في من يحجب لزد قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فض من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرم واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله أفور رحم قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتبوا فضلا من ربكم كلمة ليس عليكم جناح قاعدة أفاد منها الحلال هذه من صيغ التحليل أو من صيغ الرخصة استفاد من في الشريعة بقولنا ليس عليك جناح من حيث الأصل أن ليس عليك جناح هذه من صيغ الحلال أو الرخصة فهذا فيه ترخيص إذا قال ابن عباس كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم يعني كانوا لا يتبايعون لا يتاجرون في الحج يعني ويقولون أيام ذكر فنزلت هذه الآية يعني هذه الآية ترخيص التجارة في الحج نعم ونحوها من الأعمال بيع الشراء نحو قال في الصحيح من حديث ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج طيب قال الله عز وجل أن تبتغوا قال هنا الابتغاء للتماس والفضل وهنا النفع بالتجارة والكسب افضتم لمعنى دفعتم قال وفي تسمية عرفات قولا لما قال فإذا أفضتم يعني دفعتم من عرفات قال فيها قولا حدومة أن الله تعالى بعث جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام فحج به فلما أتى عرفات قال قد عرفت فسميت عرفة قاله علي رضي الله عنه والثاني أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحوة لما أهبط يعني عليهما السلام وتعارفه ما بها قاله الضحك طيب قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال المشعر المعلم وضح المعلم سمي المشعر مشعرا من الشعار ومنه الشعار يعني العلامة قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني الدعاء هنا الصلاه قال سمي بذلك لأن الصلاة عند والمقام المبيت والدعاء من معالم الحج وهو مزدلفة وهو جمع, جمع يسمى بالاسمين قال ابن عمر المجيد المشعر الحرام المزدلفة كلها قال تعالى اذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالصلاة والدعاء اذكروه كما هداكم سبحانه وتعالى قال جزاء هدايته لكم نعم قال قوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال في هات الكناية ثلاثة أقوال. يعني في الضمير قبله. من قبل ماذا؟ قال فيها ثلاثة أقوال. أحدها أن ترجع إلى الإسلام. أي من قبل الإسلام. لمن الضالين يعني كنتم مشركين فمن الله عليكم بحب الإسلام وشعائره أن ترجع إلى الإسلام. والثاني أن ترجع إلى الهدى وإن كنتم من قبله أي من قبل أيديكم الله مناسككم. أن الشريعة بالبلوغ لا من قالهم مقاتل والثالث أنها ترجع إلى القرآن وإن كنتم من قبله أي من قبل نزول القرآن لم الضالين الظاللين سفيان الثوري والمقصود بالضلال ضلال الجهل واضح في القولين الهدى والقرآن إذا قلنا أن الضمير يرجع إلى الهدى كما قال مقاتل أو يرجع إلى القرآن كما قال سفيان الثوري فالمراد به ضلال بمعنى الجهل ومن قوله تعالى ووجدك ضالا فهدا يعني جاهلا بالشرع لا تعلمها لم تبلغك ما كنت تدري كما قال ربنا ما كنت تدري, ما, كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني الشرائع صلاة نحوها وقال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة أقول تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس قالت عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن يدين بدينه يعني في الجاهلية وهم الحمص أو الحمص بإسكان الميم يقفون عشية عرفة بالمزدلف يقولون نحن قطين البيت وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات يعني قريش تميز نفسها بوقوف غير وقوف الناس فنزلت هذه الآية ثم افيضوا من حيث أفاض الناس قال سموا الحمص لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا والحماس الشدة في كل شيء وفي المراد بالناس هؤلاء أربعة أقوال أهلوى أنهم جميع العرب غير الحمص ويدلوا عليه حديث عائشة نعم. وحديث عائشة مخرج في الصحيحين يدل على هذا المعنى وقال وهو قول عروته مجايد وقتال والثاني أن المرادة بالناس هنا ابراهيم الخليل عليه السلام قاله الضحاك بن مزح يعني أفيض من حيث أفاض إبراهيم فالناس يكون من العام الذي يريد به الخاص المعين والثالث أن المرادة بالناس آدم قاله الزهري والرابع أنهم أهل اليمن وربيع فإنهم كانوا يفيض يفيضون من عرفات قاله مقاتل هذا كله أفيضوا من حيث أفاض الناس قالوا في المخاطبين بذلك قولان أحدهما أنه خطاب لقريش وهو قول الجمهور يعني هذا التفسير والثاني أنه خطاب لجميع المسلمين ولا تنفي وهو يخرج, يخرج على قول من قال الناس آدم وإبراهيم لأنه محل قدوة وتأسي قالوا الإفاضتها هنا على ما يقتضي ظاهر اللفظ هي الإفاضة من المزدلفة إلى من صبيحة النهر إلا أن جمهور المفسرين على أنها الإفاضة من عرفات ثم أفض من حيث افاض الناس، يعني من عرفات فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك كيف يقال فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله ثم أفضوا من عرفات غير أني أقول وجه الكلام على ما قال اهل التفسير أن فيه تقديما وتاخيرا عضا ان هناك تقديم وتأخير تقديره ثم أفيض من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم غفور من أسماء الله الزوجل الساتر لعبده بن رحمته أو الساتر لذنوب عباده والغفور والكثير هو الذي يكثر المغفرة فعوريا قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق الآيات قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قال في سبب نزولها ثلاثة أقوى أحدها أن أهل الجهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا أفعال أبائهم وأيامهم وأمسابهم في الجهلية فتفاخروا بذلك فنزلت هذه وهذا المعنى مروي عن الحسن وعطاءه مجيد والثالث وركزوا جيدا في هذا لأنه في سؤال سأسألكم منها ركزوا جيدا في هذا يقول والثاني أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا وكذا فنزلت هذه الآية وهذا مروي الحسن أيضا والثالث أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل بمنا فقال اللهم إنا أبي كان عظيم الجفن يعني القصعة في الطعام كثير المال فأعطيني مثل ذلك فلا يذكر الله إنما يذكر أباه ويسأل أن يعطى في دنياه فنزلت هذه لا والا قول السعود إذن فإذا قضيتم مناسككم يعني أعمال الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر هنا هذا في سبب النزول قال والمناسك المتعبدات يعني أعمال الحج يعني وفي المراد بها هنا قولان. أحدوما أن أفعالوا الحج قالوا الحسن والثاني أنها إراقة الدماء قاله مجاهد ثم قال وفي ذكرهم آباءهم أربعة اقوال على ما تقدم كذكركم آباءكم كيف كان قال أحدو أنه اقراره بهم اعترافهم اقرارهم بهم والثاني أنه حلفهم حلفهم أو حلفهم بهم، والثالث أنه ذكروا إحسان أبائهم إليهم، فإنهم كانوا يذكرون وينسون إحسان الله إليهم، والرابع أنه ذكر الأطفال الآباء، لأنهم أول نطفهم أو أول نطق عفوا بذكر آبائهم، روي هذا المعنى عن عطاء الضحاك فيكون على سبيل ماذا؟ على سبيل التشديد، والمبالغة في ذكر الله تعالى أشد مما يذكر من الرجل. أباه إذا كان طفلاً فيما ينتق به كل سؤال يعني لما قال في سبب النزول ثلاث أقوال ذكر أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا أفعال أبائهم ويمنسهم اليوم ينظر في الحج ما هو المشهد الذي تظهر فيه الجاهلية في المعنى الذي يتقرر في عرفات وغيرها أين يتجلى في عصرنا نوع هذه الجاهلية من يذكر لنا ذلك في زماننا في جاهليات مسألة رفع الأعلام، أعلام جاهلية ونحو ذلك في مسألة الاعتزاز بالأوطان وأنا من بلد فلان، وتعلمون هذا ظاهر جدا في الحج يعني هذا من الأشياء الامتياء لما يسمى بالخرائط هذه المصطنعة التي وضعها الأعداء، فهذا يظهر جدا يوم العرفة كيف الناس تتعزز بذلك وهل كانوا يفعلون هذا؟ يعني يجلسوا ويقولوا أبي فلان وجدي فلان ويعتزون بأبائهم فهذه هي لك من المظاهر الجهلية ما كانت توجد لأنه لما كان المسلمون في حجون من قديم الزمن كان أحد يسمع بعلم ويسمع من الفلاني فلاني ونقرق على فلانية هذه كلها من الاحداث ومن البدع ومن الأشياء المصطنعة ونسل لغبائهم وجلهم يفخرون بما فعل بهم عدوهم سبحان الله يقول هنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الاخره من خلق الخلق لقد تقدم ذكره آتنا في الدنيا يعني هذا مطلق واضح يقول آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق يعني لا يذكر الاخره طيب قال ومن الناس فمن الناس من يقول ومن الناس من, الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال حسنة الدنيا أقوال احدها أنها المرأة الصالحة قال علي رضي الله عنه والثاني أنها العبادة رواه سفيان بن حسين عن الحسن والثالث أنها العلم والعبادة أنها العلم والعبادة رواه يشام عن الحسن والرابع قال المال. قال أبو وائل والسد وابن زيد والخامس العافية. قاله قتادة والسادس الرزق الواسع. قاله مقاتل. وفي حسنة الاخره ثلاثة أقوال. أحدها انه أنها الحور العين. قال علي رضي الله عنه. والثاني الجنة. قاله الحسن والسد ومقاتل. والثالث العفو والمعافاة عن الروي عن الحسن والثوري. قد روى الإمام أحمد عن أنس قال كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه هذا من جوامع الدعاء قدروا بن في تفسيره قال عن عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له ثابت وهو ابن إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة إن إخوانك, إن إخوانك يريدون القيام فادعوا لهم فقال تريدون أن أشقع أشقق لكم الأمور أو أشقق لكم الأمور إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي في الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله أو فقد أتاكم الله الخير كله قولوا تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا فروى الضحاك ابن عباس أن رجلا قال المصنف قال يا رسول الله مات تأبي ولم يحج أفأحج عنه فقال لو كان على أبيك دين قضيت كان ذلك يجزء عنه قال نعم فقال فدين الله أحق أن يقضى قال فهل لي من أجر قال فنزلت هذه الآية أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وروى الحاكم في المصدرك عن سعيد بن جبير قال جاء رجل للابن عباس وذا أصح مما تقدم فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم أفيجزئ ذلك فقال أنت من الذين قال الله فيهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب طبعا الكسب يدخل فيه فعلك وما كنت سببا فيه وضح فعلك للخير وما كنت سببا فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله ومن مفهوم المخالفة الشر يدخل فيه ما كسبته وما كنت سببا فيه فإن الدال على الشر كفاعله يعني في الإسم صلى الله عليه وآله الله الله يجعلنا مفاتيح للخير ما للشر ونعوذ بالله من أن نكون مفاتيح للشر ما للخير إن هو سميع قريب قال أولئك له نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب سبحانه. سريع الحساب يعني يحاسب الخلق كلهم على كثرة عددهم فلا يشغله شأن عن شأن واضح ومجاهد يقول سريع الإحصاء وهذا معنى سريع الحساب أي أن الله تعالى يحاسب الخلق كلهم فلا يشغل شأن عن شأن وقد نقل السيزي في كتاب الرد على أهل الزبيد حكى قال اجمع العلماء ان الله يحاسب الخلق كلهم في ساعه واحده وقدره هذا ابن عباس لكن لا اراه مستدلا لو لم اجده مسندا يعني. أنه قال لما سئل كيف يحاسبهم وهم كثير اتقوم الحساب يحاسب الخلق كلهم فقال كما رزقهم في ساعه واحدة احاسبهم في ساعه واحدة وما ذلك على الله بعزيز يعني أن الله تعالى يحاسب الخلق فكل واحد يحاسب يظن هو يحاسب وحده والله يحاسب هذا وهذا كلهم في ساعة واحدة فلا يشغلوا شأن عن شأن سبحان الله قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا إلا كنفس واحدة وهذه لعل فيها إشارة لهذا المعنى ما خلقكم هذا الابتداء ولا بعثكم في الحساب إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير سبحان الله يعني ربنا يحاسب الخلق كلهم في ساعة واحدة أنت تحاسب زيد يحاسب عمر يحاسب خالد يحاسب مصطفى يحاسب في نفس اللحظة كل يظن يحاسب وحده ويحاسبهم كلهم في لحظة واحدة ولا يشغل شأن عن شأن فسبحانه وتعالى هذا من معاني سريع الحساب قال, قال هنا وفي معنى سرعة الحساب أقوى قال المصنف حدو أنه قلته قاله ابن عباس والثاني أنه قرب مجيئه قال مقاتل قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات في هذا الذكر قولان بعد ذلك أحدهما أنه التكبير عند الجمرات وأدبار الصلوات وغير ذلك من أوقات الحج والثاني أنه التكبير عقيبة الصلوات المفروضات وفي الأيام المعدودات ثلاثة أقوال طبعا هو لا يختلفون أنها أيام التشريق لا يختلفون أنها أيام ميناء وهي أيام التشريق وإذا قال هنا ثلاثة أقوال حدو أنها أيام التشريق قالوا ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وقتادا في آخرين والثاني أنها يوم النحر ويومان بعده طوضح يوم النحر ويومان بعده أوي عن علي وابن عمر والثالث أنها أيام العشر قاله سعيد بن جبير والنخايد قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إسمع عليه قال فمن تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيام منها فلا إسمع عليه ومن تأخر إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث من أيام منها فلا إسمع عليه إذن هم يومان يوم الثاني النحر واضح واليوم الثالث عزان اليومان فابن عباس يقول كما جاء ابن بن يقول من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج فالآية فيها ما فيها إباحة وضع فيها إباحة لمن تعجل ولمن تأخر لأن العرب كان منهم من يذم التعجل وكان منهم من يذم التأخر فنزلت الآية فيها التوسعة وضع هذه الشريعة شريعة سماحة في التوسع أن من تعجل فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه فمعنى هنا فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه أي في تعجيله ومن تأخر فلا اسم عليه في تأخيره فهو مباح. قال تعالى لمن اتقى وفي معنى لمن اتقى ثلاثة أقوال حدوى لمن اتقى قتل الصيد قال ابن عباس والثالث لمن اتقى المعاصي في حجه قاله قتادة وقال ابن مسعود إنما مغفرة الله لمن اتقى في حجه والثالث لمن اتقى فيما بقي من عمره قال ابو العالم وإبراهيم قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد قولوا تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قال اختلفوا فيما نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوى أحدها أنها نزلت في الأخنس بن شريق أنها نزلت في الأخنس ابن شريق كان لي الكلام كافر القلب يعني منافق يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الحسن ويحلف له أنه يحبه ويتبعه على دينه وهو يضمر غير ذلك هذا قول لعباس والسدي ومقاتل والسال أنها في من نافق فأظهر بلسانه ما ليس في قلبه وهذا قول الحسن وقتاده وابن زيد يعني في المنافق أيضا والثالث أن نزلت في سرية الرجيع وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمدينه الا قد أسلمنا فبعث لنا نفرا من أصحابك يعلمونا ديننا فبعث صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي ومرثدني الغنوي وخالد بن بكير وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وأمر, وأمر عليهم عاصم بن ثابت فساروا نحو مكة فنزلوا بين مكة والمدينة ومعهم تمر فأكلوا منه فمرت عجوز فأبصرت النواء فرجعت إلى قومه وقالت قد سلك هذا الطريق أهل يثرب فركب سبعون منهم حتى حاطوا بهم فحاربوهم فقتلوا مرثدا وخالدا وابن طارق ونثر عاصم كنانة وفيها سبعة أسهم فقتل بكل سهم رجلا من عظمائهم ثم قال اللهم إني حميت دينك صدر النهار فحمي لحمي آخر النهار ثم أحاطوا بي فقتلوه وأرادوا حز رأسي ليبيعه من سلافة بن سعد وكان قتل بعض أهلية يعني في بدر فنذرت لأن قذرت على رأسي لتشربن في قحفي الخمر فأرسل الله تعالى رجلا من الدبر يعني الزنابير فحمته الله أكبر فلم يقدروا عليه فقالوا دعوه حتى ينسي فجاءت سحابة فامطرت كالعزالي فبعث الله الوادي فاحتمله فذهب به وأسر خبيبا وزيدا فابتعى بن الحارث بن عامر خبيبا ليقتلوه لأنه قتل أباءهم فلما خرجوا به ليقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين وسن ركعتين القتلاني كما ثم قال لولا أن تقولوا جزع خبيب لزيدت وأنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شنو ومزع فصلبوه حيا فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس حول من يبلغ رسولك سلامي فجاءه رجل منهم يقال له أبو سروعة ومعه رمح فوضعه بين يدي خبيب فقال خبيب اتق الله فما زاده ذلك إلا عتوا وأما زيد فابتعه صفوان بن أمي ليقتله بأبيه فجاءه سفيان بن حرب حين قدم ليقتله فقال يا زيد أن أنشدك الله أتحب أن محمد مكانك وأنك في أهلك فقال والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي ثم قتل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال أيكم يحتمل خبيبا عن خشبته وله الجنة فقال الزبير أنا وصاحب المقداد فخرج يمشيان بالليل ويمكثان بالنهار حتى وافى المكان وإذا حول الخشب أربعون مشركا نيا نشاوى وإذا هو رطب يتثنى لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوما الله أكبر فحمله الزبير على فرسي وسار فلحقه سبعون منهم فقلف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض وقال الزبير ما جرأكم علينا يا معشر قريش ثم رفع الإمامة عن رأسي وقال أنا الزبير بن العوام وأمي صفية بنت عبد المطلب وصاحب المقداد أسدان رابضان يدفعان عن شبلهما فإن شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم انصرفتم فانصرفوا وقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك وقال بعض المنافقين في أصحاب خبيب ويح هؤلاء المقتولين لا في بيوتهم قعدوا ولا رسالة صاحبهم ادوا فانزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحاب والمنافقين هذه الايه وثلاث آيات بعدها وهذا الحديث بطوله مروي عن ابن عباس قوله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه قال فيه قولان حدوما أنه يقول إن الله يشهد أن ما ينطق به لساني هو الذي في قلبي ويكذب يعني انه أنه يقول اللهم مشهد اشهد علي بهذا القول وهو قوله تعالى وهو ألد الخصام قال الخصام جمع خصم والألد شديد الخصومة ومعناه أن خصمه في أي وجه أخذ من أبواب خصومة غلبه في ذلك قال الله تعالى وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى في الأرض سعى, وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد قوله تعالى وإذا تولى قال فيه أربعة أقوال أحدهما أنه بمعنى غضب أروي عن ابن عباس وابن جريش والثاني أنه الانصراف عن القول الذي قاله يعني يعرض عما قال أنه مؤمن كذا قاله الحسن والثالث أنه من الولاية فتقديره إذا صار واليا تولى يعني صار واليا يعني تملك وصار له ولا يعني قاله مجيد الضحاك والرابع أنه لانصراف بالبدن يعني إعراض قاله المقاتل وفي معنى سعى أنه بمعنى عمل قاله ابن عباس ومجيد قالوا في الفساد قولان أحدهما أنه الكفر وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها قال معناه الكفر والثاني الظلم ويهلك الحرث قال الزرع والنسل نسل كل شيء من الحيوان هذا قول ابن عباس العكرمة في آخر والنسل أقوال أحدها أنه إهلاك ذلك بالقتل والإحراق والإفساد قاله الأكثر والثاني أنه إذا ظلم كان الظلم سببا لقطع القطر فيهلك الحرف والنسل قاله مجيد وهو يخرج على قول من قال إنه من التولي قوله تعالى الله لا يحب الفساد قال ابن عباس لا يرضى بالمعاصي وهي في معنى قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر قال الله تعالى واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا ميسا الدا قوله تعالى واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم قال ابن عباس العزة يعني الحمية ومعنى الكباب كلام حملته الحمية على الفعل بالإثم وفي معنى الكلام القولان أحدهما فحسبه جهنم جزاء عن إسمه يعني جهنم حسبه والثاني فحسبه جهنم ذلا من عزه والمهاد الفراش ومهدت لفلان إذا وطأت له ومن مهد, مهد, مهد, مهد الصبي فمعنى فحسبه جهنم ولا بئس المهاد يعني بئس المنزل بئس الموضع بئس المتكأ بئس المهيأ بئس المستقر كل هذا معنى صح قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال المصنف قولوا تعالى ومن الناس من يشري نفسه طبعا يشري هنا من أفعال الأضاد يعني يطلق يشري ويراد به الشراء المعروف ويقال يشري بمعنى يبيع فهي من الأضاد والمرض هنا بها البيع ومن الناس من يشري نفسه وشروه بثمن بخس يبعوه ومن, ومن الناس من يشري نفسه أن يبيع نفسه لله سبحانه قال اختلفوا في من نزلت هذه الآية على خمسة أقوال أحدهما أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما والثاني أنها نزلت في الزبير والمقداد حين ذهب لإنزال خبيب من خشبته وقد شرحنا القصة وهذا قول ابن عباس والضحك والثالث أنها نزلت في صهيب الرومي اختلفوا في قصته قال لقريش قد علمتم أني من أرماكم بسهم لما هاجر آرض الهجرة ولحقوه وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي ثم أضربكم بسيف ما بقي في يدي منه شيء فإن شئتم دللتكم على مالي قالوا فدلنا على مالك نخلي عنك فعاهدهم على ذلك فنزلت فيها ذلك يعني افتدى بماله فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع يا أبا يحيان وقرأ عليه القرآن هذا قول سعيد بن نصيب وذكر نحو أبو صالح بن عباس وقال إن الذي تلقاه فبشروا إن نزل فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكر مقاتل أنه قال للمشركين أنا شيخ كبير لا يضركم إن كنت معكم أو عليكم ولي عليكم حق لشواري فهو ذو مالي غير راحله. أتركوني وديني اشترط اشترط لا يمنع من صلاة ولا هجرة فأقام ما شاء الله ثم ركب رحلة فأتى المدينة مهاجرة فلقي أبو بكر فبشر وقال نزلت فيك هذه الايه وقال عكرمة إنها نزلت في صهيب وابي ذر الغفاري. فأما صهيب فأخذ أهله, فأخذ أهله فافتدى بماله وام ابو ذر فأخذه أهله فأخذه أهله فافتدى بماله وأما أبو ذر فأخذه أهله فأفلت منهم حتى قدروا مهاجرا والرابع أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله قاله الحسن بن زيد في آخره والخامس أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قاتلوا على دين الله حتى ظهروا هذا قول قتل ومن الناس من يشري نفسه اتغاء مرضة الله قال يشري كلمة من الأضاء يعني يقال شارع بمعنى باع وبمعنى اشترى فمعناه على من قال على قول من قال نزلت في صويد يعني يشتري معناها يشتري وعلى بقيه الاقوال المعنى بيع ومن الناس ما يشوف نفسه تجاه مرضات الله والله رؤوف بالعباد نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا